أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فذقة منهم طاف فَلْنَتَلِي يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنذِروا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غله واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم م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 تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إلا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم